111. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 112. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 113. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 122. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا 123. قل هل ننبئكم الذيينَ ظَلَّ سَعيُوم فِي الحيةِ الدُّنْيياَا وَهُم يَحسَبونَ أَهُم يحسِنونَ صُنَّاء أُلائِكَ الذيذ لَكَ قَر بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقائِه فَحَابِطَتْ عْمالُهُم فَل نُقمُ لَهُم يَومَ الْ 121. ذلك جزاؤهم بِمَا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 122. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 119. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا 110. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنت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 فَلِْعْعملَ الععملَلَ صَالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعبادَةِ رَبِّهِ أَ